117. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين 118. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس 114. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 115. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا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 119. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم